لَمْكُم غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَمَّا اللَّهُ مُخْزِلُ الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى مَن فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ الله بريد من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين إ المُشِكينَثَُّ لَ يَو قُصُوكُم شَيهَا ثمَُّ لَ يَ قُصُوكُ شَيئ وَلَم يُغَاهِ عَلَكُم حَ فَد م إلَهِم م هذَهُم فَد مُ ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم وقعدو لهم كل مرصد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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُسْفِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاهم ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وبأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشْتَرَوُا مَآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً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 نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَضَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَ التَّكْفِرِ فَقَاتِلُوا أَيْمَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لهم لعلهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم ببعوكم أول مرة أتغشونهم فالله أحق أن تغشوه إن كنتم مؤمنين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 والله عليم حكيم ام حسبتم ان تضربوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله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 أولئك حدقت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مفاجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله لأبوالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة مِنْهُ وَرِضْوَانٌ وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يا هل الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقلتغثتموها وأموال نقلتغثتموها ودياره فَشَوْنَ كَفَاهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ أَهْلِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ والله لا يهدي القوم الفاتقين لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت وَوَقَعَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَكِينَتَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وإنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن, إن الله عليم حكيم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 اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عم ما يشركون يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالله وداو دين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان إن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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُخْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْلِزُونَ إِنَّ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 أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من مسيء زيادة في الكف يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا العدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زُيِّن لهم سوء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 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إِنْ فِي الرُّخْصَةِ فَفَاءٌ وَفِقَالَهُمْ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَالُوا اذَلَّ الَّتِي تَبِعُوكَ وَلَا تَنبَعِدُ عَلَيْهِمُ الشَّقَاءُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عفى الله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 بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِنَّ مَن كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَاهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَلَكِنَّ مَن كَرِهَ اللَّهُ لَوْ فَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا قَبَالَهُمْ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ ثَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا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 انكم ان كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله الا أن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 انما يريد الله لعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكن لهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوه فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤدينا الله من فضله وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَطْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ غَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ قُلُوبُهُمْ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 قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين مِنكُمْ منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أن مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نحوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله قنتم تستهزئون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 يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنفيهم إن المنافقين هم الفافقون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 وَأَتَّرَأَم وََالَم وَأَولادَ فَسْتَمْ تَعُو بِقلَاقِهم فَسْتَمْ تَعُوا بِقَلَاقِمْ فَستَمْ تَعَتُمْ بِقَلَاقِكُم كَمَستَمتَعََّينَ يِ قَبلَلِكُمْ بِقَلَاقِهم وَقُُم وَقُتُم كََّذِي قَابُ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأفهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليرلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويبتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك فيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 وكيف يغدو بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناه الله وهو وتوله من فقنه فان يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نقيم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 فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلفوا ما وعدوه بما اخلفوا ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أم الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلهزون المطرعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ تَغَرَّ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ هم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفافقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لَا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا فليضحقوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بِمَا كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى خائفة منهم فاستأذنوك فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوْ لَمَرَّةٍ فَقَاعِدُوا مَعَ الْقَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم سافقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بِهَذِهِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقْ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَمْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْقُرْبَى مِنْهُمْ وَقَالُوا اسْتَذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لَكَ مَعَ الْقَائِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لكن الرسول والذين آمنوا مَعَهُ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنة مات تبري من تحتها الأمهار قالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 مِلُوكٌ عَلَيْهِمْ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّ على عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ كَوَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَعَ الْخَوَالِفِ وَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ لا يَخْلِفونَ بالِاللهِ لَكُمْ إذم قَلَ بَتُم إلَهِم لتارِغُواعَنهُم فَأَارِقُعَهُم إَّهُم رِس وَمَأوَّهُم جَهَم نَّ مُجَذَأَ بِمَا كانَوا يَتبون يَحْلِبونَ لَكُم للتَبَوعَهُم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفافقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدغ أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.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 الله وفوض رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم كذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم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 وَآخَرُونَ مُرْجِئُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا بِرَرْضٍ وكفرا وتسريقا بين المؤمنين وإرصادا, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتقهروا والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُ رِقٍّ هَارٍ أَمَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاذِ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم التي بنوا ليبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن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 التائبون العابدون الحامدون السائفون الراكعون الساجدون الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَذَٰلِكَ هُدَى الْمُتَّقِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَي يَسْنَوفون المُشكينَ وَلَ كانَوا أُل قُررب وَلَوكَوا أُل قُرربَالٍ بَدِم تَبَنَ لَهُم أََّهُم أأَصحابُ الجحيم وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعْدَهَا آتِيَةٌ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعْدَهَا آتِيَةٌ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ منه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 الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويحيد وما لكم من دون الله من ولي ولا نطير لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَتْ أَنْ يَزِيغَ قُلُوبُ فريق منهم ثم تاب عليهم إن انه بهم رضوا فرحييم وعلى الثلاثه الذين خلقوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم انفسهم وظنوا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 مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَقَلَّفُوا عِرْضَ اللَّهِ أَن يَتَقَلَّفُوا عِرْضَ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ وَبَأْسٌ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يريض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا ولا ينالون من عدو ايلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه فضيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم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 فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحفروا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْقَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ شُوَّةٌ فَمِنْهُمْ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 سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول منهم مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هو